ما عايش يا عين على اللي عدى لحنا احنا اول ناس ولا احنا اخر ناس كان الزمن وياهم آسي وكان جراح In life, man. If time passes, it's time to rest. It's time to rest. But قلب تحمل ألم واحد جرح وظلم كل طريق لنور ولا شمع حشكي حشكي المين من مين أكبر. حبت سنين وسنين ايه حيفدنا يعاني الدمع بفوق الجبين مكتوب ناس بالأمان تدوب وناس تعيش وتموت محروف اشتركوا في